بسم الله والصلاه على رسول الله عليه وسلم هذه قراءة في تفسير الشيخ سعد رحمه الله وهو الموصوم الكريم الرحمن في تفسير كلامي المنان نعم الله الرحيم على الله وبركاته لا حوله ولا قوة لا إله إلا الله. الله هو الذي جعل منكم شيعاً وشيعة من وين فان نؤمنون بها المعرض صغيره وكان نقول انه يريدون بها رفع المحرمه من يعني من الدعاء من الدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم وتمني الهلاك له. فهذه الكلام في أصلها كلمة مباح رائمة مثل ما يقول وحد الآن ماذا نرأينا شوي ولكن هؤلاء استغلوا معنى فاسد لها وكانوا يقولونها فاختلط قول هؤلاء بقول الصحابة ولا تصدر عن تميز نعم فهذا قول وقفلين عن المنزل وقفلين بسد بسد بلاد ففي المن وحد الثاني نعم شوف هذا هذا استنبط هذا هذه القاعدة من هذه الآية يا أي لا تقولوا رائنا واستبدلوا هذه المقبلة بما يدل عليها بمعنى لا يدخل فيه صاحب الغرض انظرنا واسمع القائد المستنبطة من هذا اللي هو ففيه النهي عن الجائز إذا وكان وسيلة إلى محرم فلا تعتد تقول الله هذا جائز يا أخي هذا جائز نعم في أصل لكن إذا كان وسيلة إلى محرم فيمنع من باب ثبي الضراء فما أضع إلى محرم ولو كان في أصله جائزا فإنه يسد اذ المقاصد إذ الأحكام بالمقاصد فالوسائل لا أحكر المقاصد فإذا كان في الوسيلة هذه تضي محرم ولو في فيها جائزة فإننا نقول أنت حتى تستعب لو الإنسان تخذ وسيلة لكنها قد تفضي إلى فرق العبادة أو إلى المنافع الإنسان يترك ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم زينب عما فعلت لما دخل المسجد فرقب حبلا مبروطا بين ثاريتين فقال ما هذا قالوا هذا لزينب ربطت حبلا بين ثاريتين بين عمودين عشان تقوم نشطا حتى اذا فترت تتعلق به حتى لا تقع فماذا فعل النبي قطع النبي هذا لان هذا سيفضي الى الملل وفي الصحيح البخاري حديث عائشه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشه فرجل عند امراه فذكرت عائشه رضي الله عنها ما ذكرت من عباده هذه المراه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عليكم من الاعمال بما فيقول فان الله لا يمنع حتى فمهل فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وان كان هذا مش با يعني جائز هذا مما يتقرب به الى ربه لكن قد يفضي الى شيء غير مرغوب فيه الشر فما كان وسيله الى محرم فانه يمين في البيوع كذلك ما كان مباحا لكنه استعان به على المحرم فأينو يلحق بالبيوع المنهي عنها في الشريعة؟ فمثلا لو يجي واحد يشتري شيئا معينا هذا الشيء في أصل مباح هذا الشيء في أصل مباح لكن يستعمله هذا الإنسان في المحرم يبقى نقول لا لا يجوز بيعه هذا كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب لمن يتخذوه خمرا عن بيع السلاح في وقت الفتن يجز... ي... ي... ي... قد يأتي حال نقول لا يجوز بيع العنف بيع العنف نقول ناس لا يجوز بيع العنف ليه؟ إذا كان الناس سيبيعون إلى أصحاب المصانع مصانع الخمور يأتي الرجل يأخذ بسعر عال مستدع والناس يبيعون ويقولون والله إحنا بنا هذا الرجل لأنه يعطينا أموالا ايه؟ يعني عالية نقول لا يجوز هذا البيع فلا ينبغي أن يحتجوا واحد يقول يعني بيع العنف أنتم حرمتم كل شيء حتى بيع العنف حرمتمه نقول نحن لا نحرم بيع العلم في ذاته وإنما نحرم بيع العلم لأنه أصبح وسيلة إلى, إيه؟ إلى محرم كذلك من الألفاظ الإنسان ينبغي إن هو ينتقي الألفاظ فلو كانت وسيع لظه فلو كان هناك لظه يضير إلى الشحناء والبرضاء ولو كان في أصل مباحا فإنك لابتا لفضله مثل ما يجد على السبتين الآن واحد مثلا للواحد يا بني آدم أنت بني آدم كلنا من ادم لكن لو قال واحد هذا النبضة الآن واحد، يبقى بيشتغل لأن أطلح هذا معناه عندنا أي عندك تفهمش مثلا أو كذا انتقاف سبت. فلا يأتي باء عند التحقيق لك والله يا أخي انت... أنت كيف تقضي علي أنا الآن ما قلت له شيئا خجأ أنا قلت يو... ي... ي... ي... يا بنيات هو من ادم فالإنسان يراعي هذه الألفاظ وضع هذه الأمور التي قد تفضي إلى محظور في الشرع فما كان وسيلة إلى محرم فإنه يأخذ حكم هذا المحرم ما كان وسيلة إليه وما كان أيضا وسيلة إلى حلال ومستحب فحكم حكم هذا الحلال سواء كان واجبا أو مستحب نعم ألي مثلا يأتي يقول والله ما حد هذا المعروف الذي أعامل مثلا به زوجتي وعشرون رونا تقول كل وسيلة كل وسيلة يتعرف عليها أن كل شيء يتعارف علينا أنه يغضي إلى أو أنه يدخل تحت المعروف تتحارف هو من المعروف كل كلمة تتحبب بها زوجتك إليه فيما داخلته أيضا في المعرض وبدوالدين إحسانا أيضا كل أمر يصدق إلى هذا الإحسان ويؤدي إلى هذا الإحسان ولو لم يرد فرضه ونصه في القرآن فهو داخلون في هذا الإحسان هذه قائدة عظيمة جدا واسعة ولهذا من أوسع يعني القواعد التي تستعمل في البيوع المنهي عنها هي هذه القاعد لأن البيوع المحرمة بنصها زي قد تكون لكن البيوع التي لا تتنابع عند الناس اللي يفهم محلية شرائية تدخل في هذه القاعدة الان لو رحت محلات الملابس لو رحت الى محلات الاحذية لو رحت الى اي محلات الاحذية اي تجارة ستجد فيها غالبا نوعا يفضي الى مصام وهي مباح. وهي مباح. مباشرة الآن الصيدر... لي... الواحد مثلا في الصيدرية في حبوب ممكن كتابة الطبيب لها يأخذ الواحد لأنها مغلا تريحه او تعالجه او كذا. في العصاب أو أو ونفس هذه الحبة فيكون من الجائز بيعها ونفس هذه الحبة يكون من المحرم بيعها إذا جاء شاب يترنح ويريد شراء هذه الحبة لأنه يستعملها في يعني كمخدرات أو كن فنقول هذا محرم هذه مستحضرات التجميل تأتيهم راباً تقرس تقول أنا أريد هذه العلبة يعطيها والبيع جائل وتعف. وتأتيهم امراه تبرجة تضع هذه المسحيط على وجهها أمامه فيكون هذا البيع محرما فهذه قاعدة واسعة جدا فيها نعم. <تصفيق> وهذا مر معنا في القاعدة اذا حدف المعمول دل هذا على العموم يعني الله قال وقولوا الرقم واسمعوا ما قال واسمعوا القران او قال واسمعوا السنه حذف المعمول حذف المعمول يدل على يدل على العموم فيدخل في قول ما يستحب من الشرع الاجتماع اليه فحذف المعمول يدل على العموم نعم ثم <سؤال> انهم طيب ليه قال ولا كثيرا نعم احسنت ما مين ما في ما يوز. في سبقت ب من المؤكدة لهذا العموم فيتدل على العموم المؤكد بمن ما يرفض من قول، فهذا عموم مؤكد بمن فنكي رسول قد بعد أن هذا هذا فنهتدل على العموم العموم المؤكد فما يود الذين كفروا من الكتاب ولا المشركين إذ الكفر ملة وحدة وإن اختلفت بعض الأحكام بين آل الكتاب وبين المشركين والكافرين الذين ليس لهم كتاب وإن اختلفت إلا أنه الكفر ملة واحدة فما يود هؤلاء أبدا أي ينزل عليكم من خير من ربكم إذا حتى لو أظهروا هذا ولو يعني فعلوا بعض الأمور الذين تدل على أنهم مثلا يحبوننا ويحرصون علينا ويريدون لنا مثلا نفعنا وكذا قل لو أنتم كذبه أنتم تريدون من وراء ذلك مآربا أما الحقيقة والواقع لا يمكن أولاق الذي يسميه فقه الواقع في القرآن لأن بعض الناس ين Laborator يتهمون العلماء الربانيين الراسخين لأنهم لا دراية لهم بالواقع لكنا لم يكن لديه درعا بالواقع فهو فقط عند القرآن والاصناء فقه بالقرآن والصنع. لكن ما يعني درعا بالواقع هو يقصد بالواقع بها هو يقصد بالواقع يعني هو يق مذكرات الغرب ومذكرات الشرق والأشياء، المنشورات الأخبار، ومتابعة المجلات، ومتابعة الصحف. طبعا المشايخ ما عنده وقت لهذا الهراء أصلاً. هذا الهراء. إحنا إحنا الآن نتوقف في خبر سوفياند معيالي بعد ما اختلط نتوقف في خبر أبي سحق الثبيعي بعد ما افترض. في خبر زلهياع. ونتوقف في خبر كذا. ونأخذ خبر غربه وشرح عجيب والله. يعني هؤلاء. اللي يعني على جلاله وعلى علمه وعلى قدر عالي لكن هذا عنده وهم وهذا عنده سوء حفظ وهذا عنده اختلاط نتوقف في أخبار هؤلاء وإذا جاء الخبر من شرق أو غرب جعلناه دينا بل ونحاكم العلماء إليه كمان يعني العلماء مقصرون ما عندهم ضرابة الواقع أي واقع عندنا هذا الواقع الواقع فتخرجون لنا مذكرات وأشياء تقول لنا إيه تقول لنا يا يبغضوننا أن النصاري يبغضوننا أن المشركين لا يحبوننا أن هذه الإمدادات وهذه الإعطاءات وهذه النفقات وهذه كذا أنه يقصد المورة كذا وكذا هذا العالم يعرفه بمجرد النظر إلى كتاب الله سبحانه وتعالى ما يود الذين كفروا من الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم خير من ربكم قال سبحانه وتعالى ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى من ملتهم يبقى شيء واحد هو الذي ترضى عنه اليهود والنصارى واتباء منه أما ما غير ذلك فليمكن يرضى عن اليهود ولا إن و وسيضلون وراء الأمة يحطمون جفدها هذا هو الواقع وليس الواقع ثاني الواقع هو الواقع الواقع الذي جرى بين النبي ودين الأحزاب واليهود هو نفس الواقع الذي يجري الآن هو نفس الواقع الذي جرى ليوسف عليه السلام والذي وقع لصالح والذي وقع ليهود كل هذا واقع واحد كما قلنا هي معركة صراع بين الحق والباطل لن يتم الرضا عن أهل الحق إلا إذا طرقوا معهم عليهم الحق من حق تبع الباطل كله يعني لو تركت بعض الحق وتبعت بعض الباطل برضه لا لابد تطرق الحق كله وتأخذه وهذا يذكرنا بمكالمة هاتفية كانت بين الشباب في الجزائر لما قامت فتنة الجزائر وكذا وفي الانتخابات هذه وحصل هذه الفتنة وانقسم المجتمع الى اقسام ويعني اهل الخير والصلاح القزم والاقسام قسم اللي هم جبهة الانقاذ هؤلاء اللي هم مرتوعة الانتخابات وكذا والقسم الثاني اللي هو قسم دعوة الجبهة الثلاثية او كذا للدعوة والقتال ودول اللي الكفر حاكم وقسم ثالث اللي هم تكثيروا الهجرة ودول بيكثرون ويطاتلون وبدأ كل الناس تدرس بعضها وستفك دماء وانتهاك أعراض وغير ذلك خطاة من الشيخ ابن رحمه الله تعالى كان في السنة, في السنة التي مات فيها لما رح خطاب الشيخ بين وضع السلاح وعدم راقة الدماء وتحمل الأدى وادعوه لله سبحانه وتعالى ما هكذا تورد الإبل هل يصنع لكم السيفه شيئا أصلا أدفا على الإطلاق كل هذا من الهراء وأنتم تعلمون أن وراءها هذا الحاكم ما وراءه من من يسانده في هذا فأنتم توجهون من سيبقى سيبقى فيكم لما وصل وصلت رسالة الشيخ إلى هؤلاء ماذا صنعوا؟ طبعا الشيخ رجل ذو وهم أرسلوا يخترشدونه برأيه لما وصلت رسالة الشيخ طبعا قال المبردون لا لا تعوكم من كلام الشيخ كلام الشيخ الشيخ على عين موراسنا وكل حاجة بس الشيخ غير فطيب بالواقع. شيخ ما يعرف وقعنا الشيخ لو يعرف واقعنا، لو يعرف الشيخ وقعنا لم يفتدي بهذا، فاتطر عليه بعض الأخوة وقال يا شيخ والله الشباب يقول كذا وكذا وأصبح للمسألة الآن بين الناس يعني يؤيدون كلامك وبين الناس وعارضون بدعوانك لا تفهم يعني ما عندك ذرابي واقع الذي عندنا ولو علمت الواقع وطبعا شبهه يقال ويضرأ بها فتوى كل عام لو عارف العلماء واقع فلان واقع البلد الفلاني ما يكتب هذا لا يا أخي العالم ما يكتب أبدا ولا يتحمل فتوى أبدا إلا إذا كان علما بالواقع فلما قال الشيخ قيل الشيخ قال أنا أؤكد ما قلت أنا أؤكد ما قلت وأنا محمد بن صالح العلمين من عنيزة أقول هذا الكلام وأؤكده أن هذا الكلام صادم للشريعة والذين يقاتلون من أجل كفر الحاكم هذا الكفر شيء هينا هل ثبت عندكم كفر لا تأويل فيه عندكم فيه من الله برهان ولو ثبت هذا فإنه لا يجوز القوض إلا بقدرة فهل عندكم قدرة هل عندكم قدرة في هذا لا تبتلون امتكم ولا تبتلون بلادكم انزلوا إلى واتركوا الجبال وانزلوا إلى الناس وادعوهم الى الله سبحانه وتعالى وخالطوهم بدلا من هذا هل العزة التي تفعلونها ايه مش في مواقع فنقول العالم بالشريعة والعالم بالواقع أما ازدعاء في علم اسم علم الواقع هذا يعرفه بقى طلاب العلم يعني الذين يعلمون بالسياسة وكذا وأما المشايخ دول بس يفتوا في الطلاق ويفتوا في الظهار ويفتوا في البيوع وكذا إنما نجينا إلى السياسة وإلى حال الأمة لا تأخذ فتوى وهذا عنا للاسف الشديد لا تأخذ من الدباز ولا تأخذ من الباني فتوى في ما يتعلق به الواقع الواقع أصبح علما وقصما في الشريعة وغير الشريعة لك الواقع ان بواقع المسألة نشنو نحترمه ولا بد المفتي أن يتصور واقع المسألة وهذا الظن بعلمائنا ومشايخنا قبل أن يفتي الواحد بشيء يقول لأن هذا نقول هذا لأن هذه تنسحنا على مسائل عديدة صارت من الشريعة للاسف وهذا واقع كثير من طلاب العلم امور تصادم الشريعه ومع ذلك نخرج عنها بسهوله حتى ولقد فتوى المشايخ الكبار والعلماء الرافقين نقول انهم لا يعرفون الواقع زي التفجيرات رجل يفجر نفسه سواء في العراق سواء في السن سواء في كذا تيجي تنقيب فتوى العلماء الكبار وان هذا قتل النفس وان من يفعلون ذلك آثمون شرعا اذ لم يرد نص لا في القران ولا في السنه يجوز ذلك يوم تجد بعض الصلاة بإنكبار لكنا يا اخي اصلا يعني دول واقعهم واقع معين هم أضرى به ولو كان هؤلاء المشايخ هناك لا أكتوا بهذا وبرضو ظلهم مشايخ نفتونهم بهذا أي واقع ممكن يصور الإنسان أن يقتل نفسه أو يفجر نفسه أي واقع هذا بل هؤلاء المشايخ الواقع والذي تعيشه في فلسطين الآن إنما هو من جرائها لأن هذا يدعو إلى الحنق وأصبحت الصورة من العالم كله أنه أولئك يرفضون اعتداءه لأنه في اعتداء هؤلاء يرفضون اعتداءه ثواب هذا بحق أو باطل لكن أصبح هؤلاء يردوا اعتداءه ماذا بعشرين يهودي ولا ثلاثين يهودي ولا تبعة يهودي يطلع واحد يفجره كذا خلاص بيد أننا لم نرفض العشرين بعشرين إحنا صرنا العشرين ببلد نديحنا الأطوة لما اللوم لا لما اللوم ولما البكاء ولما الصراخ، إذن هؤلاء يجرون على بلداني الويلات وهم يظنون وينحص نحن يخبص في العلو نكاية في العلو تكفى بيوتك وتنتهى تعراضك وتحاصل فبيسي بالنكاية الآن لمن النكاية لمن ونحن نرى إخواننا وأخواتنا الآن في هذا الحصار نكاية لمن فهؤلاء لو رجعوا إلى فقه الواقعي الشرعي اللي حنا نسميه السياسة الشرعية لما فعل ما فعل ابدا ما فعلوا, أبداً. فعلوا ما فعل إذ الجهاد إذ المواجهة إذ السياسة لا تكون إلا بالعلم لا تكون إلا بالبصيره الناتلة إنما كل فتوى عاد فيما تتعلق فيما تعلق بالحام يقول لك والله أصل هؤلاء أخبر وهؤلاء العلماء لا يعرفون عن الواقع شيئا لا العلماء يعرفون الواقع جيدا العلماء يعرفون الواقع جيدا أبدا العلماء يحددون قضيه مواجهة الأعداء وقضية مواجهة الحكام تحديدا دقيقا جدا بينه القرآن وبينته سنه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه الواقع كما قال شيخ الستامر رحمه الله تعالى في كتاب منهاج السنة حركات الخروج في العالم كله في عصور المسلمين كله, كله كلها ماذا أتت وماذا الجمع لما نيجي العالم ولنصدر على السلطان، إصدر على الحاكم، لا تخرج، لا تناوش، لا تعيد، لا كذا لا كذا، هذا العدو مثلا يواجهك، هذا العدو قوي، عندك يا أخي حاجة اسمها مصالحة، عندك حاجة اسمها هدنة، عندك حاجة اسمها الخدامة، كل هذا في الشريعة موجود، ولي ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مجلد الجهاد في زاد المعاد أن الذين أن أعداء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على أقصر، أهل عهد وأصلح وآل حرب وأهل ذم مش كل من حارب النبي أو كان عنوة للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى ليس بيننا وبينه إن إثني لا في من كانوا يحاربون النبي وفي من كان يعاهد من النبي صلى الله عليه وسلم ويصلحه وفي لأهل ذم ما عنا لهم لنا وعليه ما عرنا إذا هم أذ الجذث عن يد وامتصرون برق قول الله وندعوكم بعوك إلى أن تقرأوا هذه الآية ترجعوا إلى تفسيرها جيدا ان الذين امنوا إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل اموالهم في سبيل الله والذين آوا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وان تنصروهم في الدين فعليكم الله الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق هؤلاء مؤمنون اما بسماهم هؤلاء لو يعتدي عليهم من يعتدي واراد نصرتنا في دينك فاننا ننصره الا على قوم بيننا وبينهم الا ميثاق فالعهد هنا محترم حتى في هذا فهذه سياسة شرعية لا بد ان تراعى ولا بد ان يقولوا علماء ربنيون رافقون نعم فهذا من المسلمات ما يود الذين كفروا من الكتاب ولا المشركين أي ينزل عليكم من خير من ربكم خذ مسلمة ولا يشوش عليك ما قد يجري في الأزمان من معونات الاعطاءات لا هم ما يود نعم والفولان جزاكم الله خير كثير في <تصفيق> هذه السنه 2023 اجي من الزراعه عليكم من خير جميعنا ايضا في هذه السنه كثيره انتم بتقوموا تصلوا بينكم فقوموا بالضغط على السلطان بالضغط من فضلي عليكم بالذل الاشكار ان ما يصب ولا يقع ولا يضل في هذا الباب الا من يدعي فقه الواقع وانه خبير بالواقع وانه لازم العالم يكون ذكيا ناصحا في هذا للاسف الشديد ما يقع في ضلال وتخبط الا امثال هؤلاء زي مثلا اللي يسال من, من هؤلاء الاصناف الذين يدعون ذلك من يسال عن الحكم مثلا رجل في الجيش الأمريكي هل يحارف مع الأمريكان ويطيعهم قيادة الأمريكية ويضرب المسلمين يقول لك اه نحن يطيع القيادة الأمريكية في ضرب المسلمين سبحان الله هذا مليس ويدعي العلم أنه على علم الوقت والذي يقول بأن الحرب مع اليهود ليست حربة عقيدة ونمي حرب أرض وتراب بس القضية هي قضية أرض لكن عقيدة من نجدع بالعقيد ليست الحرب مع هؤلاء حرب عقيدة كل دول ممن يرفعون هذا اللواء لواء فقه الواقع والعلم بالواقع ومعرفة اساليب الغزو الفكري ومعرفة كذا وكذا وكذا فطبعا ده أمر كما قلنا ثق الواقع على العين والرأي، لكنه الثق المنضبط بالأصول الشيء عندنا نحتاج إلى ثق الواقع في ثق المسائل الشرعية التي يحتاج العالم إلى إنه يفتيها أنما إذا اقتصدنا بالواقع يعني معرفة بها مضخرات وخبايا ما عليه هؤلاء الأعباء فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فثقون بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة كم أصبنا قوما بجهالة حينما اعتمدنا على هذه المذكرات وكم غرزت العداوة بين الراعي وبين الرعية لما اعتمدت في الرعية على اخبار فاقصة وتافهه عن هذا الراعي وهذا الحاكم فبرروا لأنفسهم قتله أو الفوج عليه أو احداث الفتنه في الناس وكلها أخبار غير فخبر من يخبر على ثلاثة أقسام إما مؤمن خالص صادق فيقبل خبره وإما كافر كاذب منافق فهذا يرد خبره وإما فاسق خلق عملا صلحا اخر سيئا فهذا يتوقف في خبره إذا قابلنا الاخبار على ثلاثة أقسام خبر المقبل من غير توقف هذا خبر صادق خبر المؤمن الصادق وخبر يرد بلا توقف وهذا خبر الكاثر الذي تبين كذبه المنافق وخبر نتثبت فيه ونتبين وهذا خبر الساسق إن جاءكم فاسق بنبي فتبين ما قال الله رده ولا قال الله سبحانه وتعالى نعم فنضع هذا الفقه الثق الوائع هذا في أي باقص في المقبول مطلقا ولا المرضود مطلقا ولا اللي احنا نتوقف فيه هذا كله ما ينبغي للإنسان يعتمد ويؤصل عليه ويبني عليه احكاما ولهذا تكلمت مع واحد من هؤلاء يقول جات المذكرة كذا جاء بروتوكولوت كذا بروتوكولات كذا ولا كذا وليتكلم ذلك قال رسول حتى سمعت أحدهم ذات مرة وقد اعتدي عليه بالضرب وغير ذلك وقام في قاعة مدس الشعب ما تكلم لا بالقرآن ولا بالسنة مع انه يتبنى قدوة الإسلام ويقول الإسلام هو الحل ولكن إذا به يتبنى الكلام بالقانون والمادة وغير ذلك من الأشياء. نعم. نعم. ذلك.